ل م و ط و ع ل ي ه م و ل النابلسي م آمين و ا للعلوم الاسلاميه ا فاتخذت من م غ س ل ن ا إ ل ي ه ا ح ن ا ف ت م ث ل ل ه ا ب ش ر ا س و ي ا うん。 ج ع ل ربك تحتك س ر ي ا you、yeah. やあふた o h Yeah.、Uh,